الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيها محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى سؤال ما حكم من قال بخلق القران جواب القران كلام الله عز وجل حقيقه حروفه ومعانيه ليس كلامه الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف تكلم الله به قولا وأنزله على نبيه وحياً وآمن به المؤمنون حقا فهو إن خط بالبنان وتني باللسان وحفظ بالجنان وسمع بالآذان وابصرته العينان لا يخرجه ذلك عن كونه كلام الرحمن فالانامل والمداد والأقلام والأوراق مخلوقة والمكتوب بها غير مخلوق والالسن والأصوات مخلوقة والمتلو بها على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 وقال تعالى واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا ابدل لكلماته وقال تعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله وقال ابن مسعود رضي الله عنه اديم النظر في المصحف والنصوص في ذلك لا تحصى ومن قال القران او شيء من القران مخلوق فهو كافر كفرا كفرا اكبر من يخرجه من الاسلام بالكليه لأن لان القران كلام الله تعالى منه بدا واليه يعود وكلامه وصفته ومن قال شيء من صفات الله مخلوق فهو كافر مرتد يعرض عليه الرجوع الى الاسلام فان رجع والا قتل كافرا ليس له شيء, من, أحكا... ليس له شيء من احكام المسلمين لا يزال كفرا ليس له شيء من المسلمين لازال المصنف رحمه الله تعالى يذكر اسئله تتعلق بالايمان بالكتب فانه لما ذكر هذا الركن مد القول فيه بذكر اشياء تتعلق بالكتاب المكرم المنزل على اخر الرسل وهو محمد صلى الله عليه وسلم وكان من جمله تلك الاسئله ما ذكره بقوله ما حكم من قال بخلق القران اي حكم من زعم ان القران مخلوق ثم اجاب عنه بقوله القران كلام الله عز وجل حقيقة حروفه ومعانيه فالحروف والمعاني كلها من الله وإضافته إلى الله عز وجل تاقل تضي أنه لا يكون مخلوقا لأن الله سبحانه وتعالى ليس مخلوقا فما كان منه لا يكون كذلك ثم حقق المصنف رحمه الله تعالى كون الحروف والمعاني منه فقال ليس كلامه الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف تكلم الله به قولا وأنزله على نبيه وحيا وآمن به المؤمنون حقا فهو وإن خط بالبنان أي بالأصابع والمراد به كتابة القلم وتلي باللسان وحفظ بالجنان أي القلب وسمع بالاذان وابصاته العينان لا يخرجه ذلك عن كونه كلام الرحمن فالانامل والمداد والاقلام والاوراق مخلوقه والمكتوب بها غير مخلوق والالسن والاصوات مخلوقه والمكتوب بها على اختلافها غير مخلوق والصدور مخلوقه والمحفوظ فيها غير مخلوق والاسماع مخلوقه والمسموع غير مخلوق مخلوق ثم أورد آيات في ذلك تدل على تحقيق أن القرآن كلام الله غير مخلوق فقال قال الله تعالى إنه لقران كريم في كتاب مكنون أي في كتاب محفوظ وهذا الكتاب المحفوظ هو عند الله سبحانه وتعالى وقال تعالى من هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون فإن الله عز وجل أضاف الآيات إلى نفسه فقال وما يجحد بآياتنا فدل أن وجدانها في صدور الذين أوتوا العلم من الحفظة العاملين بها أن ذلك وجدان مناسب لحالهم من كونه محفوظا في صدورهم فالصدور مخلوقة لكن المحفوظ فيها وهو كلام الله من القرآن غير مخلوق وفي الآية الثالثة قال الله سبحانه وتعالى من كتاب ربك فأضافه إلى نفسه وما كان منه فلا يكون مخلوقا وفي الآية الرابعة قال الله تعالى وإن أحد من المشتكين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وهذه الآية مصريحة بأن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى لا يتردد في ذلك مؤمن مصدق بالرب عز وجل ثم أورد علي ابن مسعود أنه قال أديم النظر في المصحف أي أكثر من النظر في المصحف والمصحف اسم للصحف التي يكتب فيها القرآن إذا جمعت وكانت متفرقة في الصدر الأول ثم جمع على هذا النحو فاسم المصحف لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وانما وجد بعده ومن هنا استدل الذهبي رحمه الله تعالى في مواضع من ميزان الاعتدال على نكاره الاحاديث التي ورد فيها لفظ المصحف بان المصحف لم يكن موجودا بهذا الاسم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانما وجد في زمن الصحابه وهذا الاثر اثر صحيح عن ابن مسعود رواه الطبراني وابن ابي شيبه باسناد صحيح خلافا لما يوهمه ما ذكره المحشي على الكتاب وفيه فضل القراءه في المصحف وقد نقل النووي في كتاب التبيان اجماع السله على ان القراءه في المصحف افضل من القراءه عن ظهر قلب ثم قال المصنف والنصوص في ذلك لا تحصى اي أنها كثيرة كلها تثبت أن القرآن كلام الله غير مخلوق وأثر ابن مسعود وهو أديم النظر في المصحف وجه الاستدلال به هو أن ما في المصحف هو كلام الله سبحانه وتعالى فالصحب التي كتب فيها المصحف مخلوقة لكن المكتوب فيها وهو القرآن غير مخلوق ثم لما حقق المصنف أن القرآن كلام الله غير مخلوق قال ومن قال القرآن أو شيء من القرآن مخلوق فهو كافر كفرا أكبر يخرجه من الإسلام بالكليه والكفر الأكبر كما سبق هو ستر أصل الإيمان كما أن الكفر الأصغر هو ستر كمال الايمان وهذه المسألة متعلقة بأصل الإيمان لأن من الإيمان بالله والإيمان بكتبه الإيمان بأن القرآن كلامه وأنه ليس مخلوقا فمن خالف في ذلك فهو كافر كفرا أكبر يخرجه من الإسلام بالكليه فينتقض به دينه وقد نقل الإجماع على ذلك جماعة من أهل العلم رحمه الله تعالى لا يأتي عليهم الحصى، بل قال ابن القيم رحمه الله تعالى في نيته ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان، واللا لك أي الإمام حكاه عنهم، فالحكاه قبله الطبراني، فاللا لك الطبراني. في كتاب السنة ذكر عن خمسمائة من علماء المسلمين أن من قال إن القرآن مخلوق أنه كافر خارج من الملة ثم بين وجه ذلك بقوله لأن القرآن كلام الله منه بدأ أي صدر منه وتكلم به حقيقة وإليه يعود أي برفعه من الصدور والسطور في أصح أقوال اهل العلم قبل يوم القيامة وكلامه صفته أي هو صفة لله عز وجل ومن قال شيء من صفات الله مخلوق فهو كافر مرتد لأنه نسب إلى الرب أن منه شيئا أن منه شيئا مخلوقا فيرتد بذلك ويُعرض عليه الرجوع إلى الإسلام فإن رجع ونزع عن قوله وإلا قتل كفرا ليس له شيء من أحكام المسلمين لأنه كافر مرتد وإنما عظم هذا الأمر من جهة الحكم عليه بالرده لأنه تعلق بشيء يرجع إلى أصل الإيمان فعظم حكمه وحكم بكفره وردته وهذا آخر تقرير على هذا الكتاب وبالله التوفيق.